உசு மயில குல் قُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّى يُبْعَثُونَ بَلِ الذَّارِكَا عَلِمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَل هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَا لَمُخْرَجُونَ கிநூன் இல் ரிசி فَكَانَ عَاكِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ أَسَأَلُونَ عَنِ الْغَيْبِ ۖ إِنَّ الْغَيْبَ عِندَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ تعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون கலய முதூருமயூ ஒ மீவீமீ